لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للفجر قوموا اخوه الايمان وتوضؤوا للذكر والقرآن وتأملوا في ملك من خلق هالمن قدير هالمن قدير غيره سوى يا نائما يا نائما يا نائما تلك الجنان تفتحت فانهض لذكر الواحد دياني يا نائما يا نائما يا نائما تلك الجنان تفتحت فانهض لذكر الواحد الديان ودع الرقاد ودع الرقاد ودع الرقاد لأهله ودع الرقاد لأهله Voorzitter, ik wil u bedanken voor uw aandacht. Ik wil afokan je, en lijk, واستر عيوبنا واكشف كروبنا تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجمع على الحق يا مولاي شملنا وانصرنا على اعدائنا يا النصر حلق في سماء رمضان والله ينصر من حمل أوطانا والجند هبوا في الصيام كأنهم اسد وراحت للذئاب عيانا والله اكبر الله أكبر والله أكبر قالها أبطالنا قد زلزلت بين العذا الأركانا Yeah. يا ربي فحمي جندنا من غادر وصن البلاد وصن البلاد وصن البلاد برحمه تحنان وأجب دعاء الصائمين بمنة يا خير من أعطى الورى إحسان رمضان Ya شهر Al-Futuch Tahiyy فيك Al-Wahy Fee Al-Wahy يا شهر الفتوح تحياتي الواحي فيك معطر احيانا غفر الاله لمن يصوم تكرما والذكر يتلى دائما قرآنا رمضان يا غرى الحبيب ورحي فيك الأنين يرتل الفرقانا مضاين يا باب الجنان وظلها تلك المعاني تجسمت ريانا يا باغي الجنات تلك مفازة يا باغي الجنات يا باغي الجنات تلك مفازة فق نمجنانا الخلد والغفران ثم الصلاه على المشفع سيدي خير الخلائق خير الخلائق Rufa'a'tan wa maka'ina As-salat salam يا كامل الذات ويا جميل الصفات يا منتهى الغايات يا نور الحق ويا سراج العظيم يا سيدي يا أحمد يا سيدي يا محمد يا أبا القاسم يا رسول الله الله أكبر الله أكبر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 Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Hayya 'ala salaah Hayya 'ala salaah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 Weer niet te vergeten dat we لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيه وبالقرآن دستوراً وقانونا رفع النداء المبتهل الشيخ عثمان هلال من هنا من ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله